I'm uh -huh. ألا إن الهوى غلب على القلوب وفي عماقها سكب إذا الجمال تجلى فهو يأسرها فلا ترد له أمرا ولا طلبا ودن ودن ودنى ودن ودن ودنى ودن ودن ودنى ودن ودن ودنى ودن ودن ودنى ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن كان في ودن وفي خلق ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن فإن تفرق فالأيام قائلة حسن الطباع على حسن الوجوه ربا للمحب ألا إن الهوى غلبا على القلوب وفي أعماقها سكبا إذا الجمال طلبه اسم الجمال جمال الروح مشرقا على الحياه بهاءا روعه عجبا اسم الجمال جمال الروح مشرقا على الحياه بهاءا روعه عجبا فان ظفرت به يوما على قدر فتح القلب والزم ودن ودنا ودن ودن ودن ودن ودنا ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن رأيت فقل جل الذي وهبه حسن الطباع هو الباقي بجدته وقد يزيد إذا حسن الرجوه خبه قل للمحب ألا إن الهوى غلبه على القلوب وفي أعماقها انسكبه إذا الجمال تجلى فهو What then what then Watan